Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ وعيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولغبين لكم ولغبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه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 ودخول الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاب عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وفيها ما تشتهيه الامنفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون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 فمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِذُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يغفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد <تصفيق> الله أكبر الله أكبر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 Akkor sem. Mm -hmm.